او انسا بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وعوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلن Give <laughs> me.